ننشد السجا عند دفن الجسد ننشد السجا إنزين لعباد سأل السجاد يفدمي عن المدرار عن كربلاء وخليش راحلنا الأخبار ساحة الطاب. شنه الجاري شنه الصاب يا هول ضعيفان آل الريس للمختار ولما نهي جان عالخيام عسكر جار منه الج العائلة وطاف قطفنا من دمع لي عيون نسمع الماضي من دمع لي عيون نسمع الماضي صار العمر غيم صب صار العمر قيم الصبر والصبر ما فا والصبر ما فا نشد السجاد عند أفنى الأجداد السجاد عند من سين إلى عبار من سين إلى عبار دونك يا من لا الحاج ويجودك محوار هذا السؤال للجاء ونحيظه. نار كم نار بكم من اللي يا يايب تسعاق ويا دير يعقم ضك كان ب يتصب عقبالك وين كم جسم داني عندك خبر عن جسم أخو وكين أكبر ريحانة حسين وين اندفن وين ريحانة حسين وين اندفن وين وبغيبتان لنصيبتان Myllytään, lumpeetään, zaa zaa zaa zaa, zaa zaa دامع نهران يا خبر عندك يا حالي في الأشجار عن حالي بنعمك صيدك بالميدان ليلة زفافة نديب احفاه قلت رباه شلون نفدي يمي اتحن ساليل للفرقان شلون الشامع اصبح ريما حيل عيد وهالعرس ما دام وإن ذبح جاسام هل عرس ما دام وان ذبح جسما خضاب بالدم كتاب جسما خضاب بالدم كتاب تاريخ لام تاريخ لام شار الدحات ننشد السجا عند ميلسان شار ما شافتي عيونك نام، حقك لويل قضيت عمرك مهموم عبد الله يومين ما حيصل مثلي يوم عينك شي بالسهم صابه القام عطشان قلبه ومن حاره يسيني دموم وقالوا دفنته يا أم أبوه المظلوم من جمر المصاب قلب الطفل ذاب من جمر لمصا قلب الطفل ذاب سمعي هيل حزن الطفل سمعي حزن كل ساعين عاد كل ساعين عند فنلاج ساد ننشد الساد يم الشريعة شارعه فنتلو يمه حسين يا عين شف تطايل لا شفين وشنو نشوف تعيل سهامنا ديت بالعين لمن ندي يفين تل يفين جهز دمنيل يفين تلو والعيم يكب لا تشفي يم النهار طاح ودم النهار ساح يم النهار طاح ودم النحار ساح عقب البدر قل العمور عجب البدر قل هل حزني هل حزني زدان منشد السجاد عند فني نشد السجا عند ميلسان صار الدهر من <تصفيق> ينشب نار ادمه وجسم صوفا ميدان لخ يول يعدان غسمت له صار الغسل من ادمه كيف انتهى دار المعارك وراء ونشدي بدمعة عيني عن باقي أعضاء همد فنيت خمصر المجطوعي ويا لم صاب لي حسين ما تغمضي العين لم صاب حسين ما تغمضي العين راسا قطاع تال رفاع راسا قطاع تال رفاع راسا على مياد راسا على مياد سجدة عندك نيل شان ننشد السجدة من زين لي من جريح حدي الليل فاضي وسال وذكرت ضاعنك لليسر لا منشان وياك رض عاني وحراي. وإطفال شلو نطلعي يا سيدي ذاك الحال فوق اليسوم تحملي صياط الجمال كل سعيره سيقضى العينك لعب أيتان للكوفة والشام، لعب أيتان للكوفة فوق الألم ويا الحرام، فوق الألم ويا الحرام لليسرت إن للي سر تنجال نمشد السجال عن دفن نجسان نمشد السجال عن دفن نجسان دار الدهار وفن الخبر دار الدهار وفن الخبر الصوتية والتوزيع مشتاق القريشي